ومنظر الشيخ شاشه في قلبه مفتوحه ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر نزلوني يا ابني انت يا ملك خنيق النهارده كده ليه نزلوني نزلوني هنا يا عم نزله يا عم تلاقيه بيحب جديد ولا حاجه وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان رجله جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليله غير عادي راح للمسجد وفضل الشيخ الغت ما لاقى والشيخ بيحضنه بيقول له الحمد لله على السلامه يا ابني الحمد انا فرحان يا عم الشيخ انا حاسس ان انا صدري كله نور يا عم الشيخ بس بس انا انا نفسي معقول يا عم ربنا يفتح لي بابه معقول بعد كل اللي عملته ربنا هيقبلني انا ينفع اصلي انا ينفع اتوب انا ينفع ارجع لربنا سبحانه وتعالى انا في طريقه اقدر ارجع منه لربي ومولاي وحبيبي في طريق لو في طريق تدلني عليه انا حاسس ان انا كنت بحب الصلاه قوي بحب بحب الملتزمين والملتزمين قوي عايز احضنهم كلهم عايز امشي في الشارع ابصهم عايز اصاحبهم كلهم انا انا خايف ارجع انا خايف اخاف مستمرش معقول يا عم الشيخ معقول ربنا يقبلني انت متاكد ان ربنا يقبلني انت انا هقدر هقدر اتوب هقدر كل كنت بعمله هقدر اعمل كل الطاعات هقدر اصلي في الجامع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 مين فيكم كان زي صاحبنا ده في اول القصه مين فيكم مش عايز ربنا بس لازم لازم ي... لازم يروح لربنا سبحانه وتعالى مين فيكم يا شباب مين فيكم لغايه امتى انت هتقرب نفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه ده لغايه امتى لحد امتى في الطريق اللي فيه ده عشان تكملي فيه لحد امتى هتفضل مدي ضهرك لربنا لحد امتى في الطريق ده خطوه ورا خطوه لحد امتى لحد امتى هتفضل في فيش اخرها حاجه لحد امتى هتفضلي ماشيه في سكه اخرها النار اخرها جهنم اخرها السعير لحد امتى لحد امتى كل يوم كل يوم واحده جديده بتتوب كل يوم واحده جديده بتتقب كل شب جديد بيتوب كل يوم واحد بيرجع لربنا اللي كانوا معانا في شاء الله ما شاء الله بعدوا عائل الله في سنه واحده احسن منك في ايه احسن منك في ايه اللي عارف ربنا احسن منكم في ايه اللي تابوا لربنا احسن مننا أحد الشباب. أحد الشباب. ربنا يبارك فيه رب لسه كان بيجوز من ايام ووشه ما شاء الله لا قوه الا بالله وشه نور باللحيه وزوجته ما شاء الله بالنقاب كان زباق في وحل كان من المفسدين ولا اعوذ بالله من المفسدين عندنا ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا صاحبنا اول